إيه أنا لببش لازم المحيط طبش وجعل بيش النار وإش داعي كثر تطنيشي إيه أنا لبيش لازم المحيط وطبش وجعل بيش النار داعي كثر تطنيشي عقلي من الخفرات ولا خبش دورولي عند بيشة وتبحيولي بيشي قروب السلام عليكم سيد المحيط طبش وجعل بوش النار وش داعي كثر تطنيشي انغدا عقلي من الخفرات ولا خبش دورولي عند بيشة وذبحولي بيشي يا الهنوف اللي غرامش ظلم خافي ربش لا تعزويت بغلاش ولا نهض ريشي والاجتياح الغاشم اللي ينفده بيحبش ما قدرت تصمد في وجهه وانهزم بي جيشي وانتين بأربش على العهد القديم أربش يا بعد تمر الخلاص اللي مهو شي شي مبني من ونه الحزن الشقي ما نبش اتبسم للعرب من العرب وضحك ولا كم ذي شي ولا أنا يلعبي الشوق الذي يلعب شي ترى حيب القريشي لا لقاها قريشي المشاعر مغلاش مسركلات وربش بس قوديني على درب الهواء بشوي شي